بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون 112. وإذا كالوهم أو يخسرون ألا يظن أولاد كأنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجن وما 114. كتاب مرقوم 115. ويل يومئذ للمكذبين 116. الذين يكذبون بيوم الدين 117. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم 111. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين 112. كلا بل قُلُوبِهِم على قلوبهم ما كانوا يكسبون 113. كلا إنهم عن ربهم يومئذ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 وَمَا وما أدراك ما عليون 113. كتاب مرحوم 114. يشهده المقربون 115. إن الأبرار لفي نعيم على يوم 112. تعرف في وجوههم نظرة النعيم 113. يسقون من رحيق مختوم 114. ختامه مسك 115. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم 111. عين يشرب بها المكرهون 112. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 113. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا إلى فَكِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَاء إلَّا ضَلُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ 119. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 110. على الأرائك ينظرون 111. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون